می میکنم از شما همراهان عزیز و عرجمند که گوش جان بسپارید به تلاوت آیات شریفی 33 تا 63 از سورگ مبارکه آل امران با صدای استاد مصطفی اسمایل این تلاوت به مدت 56 دقیقه و 23 ثانیه در سال 1966 اجرا شده است اولایون الشیطان غلیب بسم الله الرحمن the girl Bye. ayer I want وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ قال قَالَتِ بقالي What is God? كده هو اللي حكيناه عبد الرحيم انت لو <سؤال> وَمَا كُلُّ تِلْدَايَهُ إِذْ وما كنت عم 30 اه يا ابويا if قيل الله تئن الضير ما حقوقي Come on, love. daí a mão والله لا يحب الله al-Thal'aim. that in man قالوا يا قلقه <تصفيق> <تصفيق> من ثرى من ثم له الحق من ربك فلا تكن من الممترين. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <سؤال> إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنْ تَعَنَّوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ مالك نسلوب عليك من الآخرين Oh, my God. <تصفح> إِنَّ مَثَلَ إِسَائِنْ ذَ اللَّهِ كَوَسَلِ <تصفح> <تصفح> oh oh that's woing كطال من المنفلد ما is oh, the إِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ